119. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 110. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 ذَلْنَا آيَاتِنَا بَيِّنَاتٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ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 كما يعودون لما نو عنه ويتناجون بالإثن والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما بِهِ يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذمنا الله بما نقول عسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم ولا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان منن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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْ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 تَنفَضُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ 114. هم فيها خالدون 115. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء 116. ألا إنهم هم الكاذبون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 الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأولمن أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا ۚ وَيُطَاعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَوْ, كانوا ولو كانوا أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 هُُمَّ نِعَتُهُم حُصُونُم مِنَ اللَّ فَأَتَابُ فَأَدَهُ اللهَّهُ مِن حَيثُ لَمْ يَحتَسِبُوا وَ قَد فَفِي قُلوبِهِمُرعْب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 ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد طُبّتم من لينتين او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من غيلهم ولا ركاب ولا كمن الله ولكن الله يسلم رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون 119. وقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف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 112. والله يشهد إنهم لكاذبون 113. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم 114. ولئن خوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار 119. ثم لا ينصرون 110. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يخاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء يدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن انهم قوم لا يقخذون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلم مَا كَيْفَ الْقَوْلُ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَقِفُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَجَاءَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ فِيهَا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 119. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لغأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 إنِكُ تُمْ خَجَم جهاد فيِي سَبلي وَابتِ غ أمَضواتِ تُسِغونَ إلييْهِ بالِالْمَوَدَّتِ وَأَن أأَعغْلَمُ بِماَا أأَخْفَييتُم وَماَا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ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 وَبدَابَنَناَا وَبَينَكُمعَدَوَةُ وَبَضأَبدًا حتىَةُؤمِنوا بالِلههِ وَحذَبُ إللاا قَوْلَ إب رغِيمَ لِأَبيهِ ل ستَوفًِا لك ل أسْتَوفًِا لَ وَمَا أَملِكُ لك مِنَ اللهِ مِن شَيْهِ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 ولا جناح عليكم ان تنكحوا الذين آتيتموهم اجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسانوا ما ام فقتم واليسالوا ما ام فقت لانكم حكم الله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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي اذا جاءت المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديه وأرجلهن ولا يعصينك في معروفهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسون قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْخُمُورِ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأول وهو العزيز الحكيم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 لَمَّا جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاوة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يُؤْفِ إِلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بِنْ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا على عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الخكيم هو بعث في الأمة مَيِّنَ رَسُولُهُ مِن يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَهَٰقَرِينٌ مِنْهُمْ لَمَّا يلحَقُوا بِهِمْ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 فئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعنتم أنكم أولياء لله من دون فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فارضوا إليها وتركوك قائما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 119. والله يعلم إنك لرسوله 110. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 111. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يحمدون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُخْفَكُونَ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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفققون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآمِنُوا مِمَّا وَزَّقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ وَأَكُنْ 111. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون 112. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض لَهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وَالَّقَمَرِ إِذَا تَلَاقَى وَاللَّيْلِ إِذَا فَأَحْسَنَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ وَيَعْلَمُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا قَوْلِ الْفَاجِرِينَ قَلِيلًا مَا تَعْقِلُونَ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 بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُوا إِن يَهْدُونَ نَا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا وَاسْتَؤْنُوا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ لتنبؤن بِمَا عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيْرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْمِ اللَّهِ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 وَإِن تَعْفُ وَتَصفَع وَتَوْفُِوفَإِن اللهَّه رَفول الَّقم إِ ماَا أَموَالكُم وَأَولادُكُم فِتنه واللَّهُ ع تَم أَجَر عظيم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 النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن وأحصل عزة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن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 فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ذلكم يوعى به من يُؤْمِنُ يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتفي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من لَا لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْتِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَانْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَرُّونَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وإن ولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فانرضعن لكم فاتوجن اجورن واتمروا بينكم بما عرف وان تعثرتم فسترضع له أخرى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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الأرض مثلهم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 بالجلم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسْأَلْنَا النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ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 اِن تَـتُوبَا الى الله فَقَد صَغَت قُلوبُكُمَا وَاِن تَغَضَّرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبِرُ الْوَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْبَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ غَضِير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 مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاغٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَا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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عشى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخون تاهما فلم يوني عنهما من الله شيئا وقيل دخلا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 وَنُوحِيَ إِلَى نَارٍ تَعْمُرُهَا الَّتِي أَحْصَنَتْ فَوُجِّهَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ من